الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على خلق محمد وعلى آله وصحبه واجمعين ثم <تصفيق> جعل نسله من سلالة من ماء مهين رب العالمين هل بحث معظنات يهولك وبحث واقع رد خطة المعظنة والكرم كان رجال شهيدا ما بحثين ذك رب العالمين ابو الذي احسن كل شيء خلقه هنی او خدا یا او الهی همه مخلوق چهکی رو جوانی و ریکوبه کی چهکی بر مخلوق چهکی اونه مناسب بوده که جیانه خوره و بعدش جیانه خوره و بعد ربعمی هوی آتی چهکره، امروف و مخلوقات همه جوان تری هوی آتی چهکره و ریکوبه کتری هوی آتی چهکره، و دست به کا چهکر نام روبی ربعمی و توی و بعد اخلاق انسانی منطقین، وامید دست به ملوفي وشاكري أول ملوف شاكري كأدم عليه الصلاة والسلام وقرية شاكري ثم جعل نسله بشتينك ربعا عين بيجي ما ذريته في ملوفي يعني يا أدم عليه الصلاة والسلام بيجيج بالنسل يعني بحسب بيجيكا النسل يعني ذريك بيجنيش نسل شونك تيتدار النبز كده كده عم بيجيكاك الظنبز كده كده تيتداره بسريعي إرشاب عمين بعند البحناء وبيشيكوا بجنانسل جابنا نجد بيشتى إن جي بتشيكة عليه الصلاة والسلام. سلالة من مهين من يعني هر چند اوه و کته ای وته میخوام اوه دینیا اما من معروف پشتی ادم علی صلوات و سلام اوه اوه چی بی کر اوه و اون ابا من وتی دل الجان اوه پرانده کی نطفه دین امشاجین وتی نطفه نوبهه نی اووامریه یا جن اوه تیک هر بیت ابا من حس کر بیت بچ معروف الفه اوه چی من ما این یعنی اوه اوه کا خالصه و تی تدرف اوه ونیل هردوكا الميروجنا وجناء مهينين يعني اخوابا يا بهزا مهين يعني تد ما هيك المعنواته يعني باعيفا يا بهزا و مهين يعني بقدرا يعني مروف وانيا بزيال قوله ودكات اذا قشتا قيانا مروف شو تبا بيجي و مروف وانيا قابلناكا تبا بجيانا مروف وابيت یا جبكا مروف وابيت ومروف شتا ناف خاركي دا اخوابا بشتا نيجي ما مروف يل بچه اكري جاءوا رب أو رب بيشير بيت ونيا دس بيك أماك آدم عليه الصلاة والسلام الآخر شيء كذي بيشتغل أوه كذي يقر وبيشتغل قرآن كذي هاي كلو آدم ليش شيء كذي بيشتغل درية عليه الصلاة والسلام بس كأوكي شيء بيت يريدون من سلالة من ماء مهينة وقالك أهاتيدي رب من بحسي تشاكرنا مروفي الجكري والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة عند سبيكا مروفي تشاكرنا مروفي بأخيب يكا آدم عليه الصلاة والسلام بشتين رب العالمين ويحاس كمروف البشكاوفة كتشبت ونيا ونطفة ومانية ميري ودغالية جنيه رب العالمين ويحاس كتشبت ونيوا بسنة رب العالمين يأناك مروفة ده ثم جعل نسله يعني ذريته ذريته آدم عليه الصلاة والسلام التشجر من سلالتهم يعني هذا هو تدري هو خالص من ماء آذكاء به هزوي وبي قدره أما رب العالمين مروفي اللي تشيكا ثم سواه إشتنك رب في مروفي و بشري دي تشجد و دي جوانكت و دي ثم سواه تسوي يعني رأكو بيكتنا آباعمینی مروی چه کردی، ورای کبک کردی، و نیا هم ناف ز کدای کدای مروی چه بید، و نیا اوده شکل مروی، جوانی و رای کبکی سر مروی دهید، و بپشتینی پیش بیجا، حتی تهداره، حتی پیش بیجا مازم به بیدونی، حتی گر تهی عمري اگر آباعمینی و نیا با همون مروی کدای کتی دا کامل بید، قوته اویی، شیان اویی هم مشت وی، ناف مرویاتی دا کامل بید، سواه. یعنی رباعمین ده آبی مرغواری و نیا چیکات دست آبی چیکات دبی آبی چیکات دسر بوده دچیکار و نیا همونش تگیانه وی نو ف نو ف گیانه ویدا چه و نف ده بعد تسويته يعني بشتي بتيك تشيت بي اكسيداستو سيرو تشاوو او اف بي ونيو اشترا ابامين نقيونامر في دناي بشتي تشيت بي منو نفس كده كده مين ونفخ فيه من روحي دي وير وتي ونفخ فيه من روحه يا اربع مين قدر للي مين دي و في مخلوقات نأبك ود رب عمير رحاهدتين ن أمام من روحه وكناقة الله يعني حيشترى رب عميره وناحى ش رب عمير ليس يالبيد منيو شل شل خبيت قد أما شو جاب حيشترى كأو نيأكل مخلوقات رب عميره وحيشترى ك على السلام يا خازبو يا تيبذبو ونيا وقدر بلادي ك لرب العالميني يان دبجنا ونيا بيعمس عاصم بجد مساجد بيوت الله نيا بجنا مسجدت مولد خدينه عاش خدينه ايت النوتا اما چونكي قدرن لولي رب العالمين اواش من روحه يعني او روحاق قدر لولي رب العالمين او رب العالمين قدري اخسيتي بين هدي انو هنا رب العالمين روح اخو ندكي نيا تهجي من الله من روحي يعني لا روح رب العالمين يا ابو مروياتي لا واو روحا رب العالمين تشجري بس ونيا چونكي اا اوا قدر دتنوفي روحيه ولكن يجب ان يكون هناك افكار واحده من افكار وهم من افكار واحده من افكار واحده من افكار واحده من افكار في من افكار واحده من افكار واحده من من من أما روحاتي ندّة بربّي بتشيكايا ملكة ده ملكة الله عليه وسلم ملكة هي الدنيا ربع مين ذر وهذه لكم ما والابصار وبشتينك رب العالمين كيف شدّاينما؟ ده ما خدشت به يبينين، هو زر شي داب دا كجي والافيدته والدليل شدّاينما؟ كجاه هندية ونيا مرف، راسية وحقيقته ونيا وعقلي شعر زعيب خبي وعريب، وهذا السمع والابصار هذا ولا تجنا ولا يعني قُشِك وشاف، هذا شتيبو تيربن، شتيبو ديريبن. ناخد دل رئيسة دل ملكة أما ويا ما تشجبوا تشتبو دليلبان ودل في ودل من ودل عالمي بودن دواني دام خود سحک کنه و مخلوقات دانه ما و و آیت داره بر علمنی بوجود داده نه دنیا دا درس خدا و مضرتیه بر علمنی نه دلیل وجود آن زور بید نه داین ما بر علمنی اف جج کوچاف کام گناه حبیب کن آم خرابیا بیب کن آم دوی خدای نشت خراب ما بر علمنی گوییم هم میانه داین هم بودن او با خودش بیب کن عبادت خدا بیب کن دام خود بیبناسین بودن دام حاکی و راستی رب العالمين أفيد دينامه فهن ديش رجاء قيامتي بسيال الفاند المية تكرن إن السمعة والبصرة والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولة أي رب بجد بيجي قتشك وشاف ودل رجاء قيامتي تشين المروقية تكرن بسيال المروقية تكرن رب العالمين بيشتغل من دل دووتا ونيا أفنع ما تهو يا معظم انقال تكره ونيا الدنيا يدو أكيكي ونيا الدلوي عيبك لبيت عيبك ونيا يجياني بيت ولكن يجب ان يكون هذا الشيء من المساعده التي يجب ان يكون هذا الشيء الذي يجب ان يكون ما الشيء الذي يجب ان يكون هذا الشيء الذي يجب ان يكون هذا الشيء الذي يجب ان يكون هذا الشيء الذي يجب ان يكون ان يكون هذا الشيء الذي يرجع محمد بسيار المروبية تكالا، وأفضل عذابدان التي تطلعوا على الأفيدة، أبعامين بحسي أقدر جهنم يذكر، بجد أول جا دل دل این برندی هر ایکی الموارد بسرمان و نیا کم خود دلی خوفای دن و نیا باش و باش بین دلی باش بین دلی دلی خدا و نیا حوشیانه ما آوشتی خراب اخلاقت خراب نه فید دلی دبینه دلی و هر حس کنیش دلی دلی خوب قواد بی وديله خوتش تباش بقينا تدا، تي فيقول يا خو دينا تباش، مسح دينا تباش، حتى باللي ما, ما تجيش تباش بيد، بلهم رب عمير بجد وجعل لكم السمعة والأبصار والأفيدة، يوم ما قوش قداينه عنو، تشافش ما يداينه موديلش ما يداينه عنو، ددل حسن باش حسن دلمو تهجیش ته واجب بود اما مروفی اهمال کرد و دل اخو گرنگی پین داد average بمری نه دلمری تهجیش وی تهجیش ته خراب وی چون کی و نفسه مروفی بنیا امر مرووی کاتب چه این نفسه عماره بسوئی منی امر مرووی کاتب خرابیا شو خرابه مګبنافس اونیا د امر مروفی کاتب امر مرووی ته وشت یوی په خوشبی حرام عملی را می گروهaisama تلسطه افرغاوت دارتم و از و خاسن حرام حقیقتا دید من جدا تو تو ودپ پ رو seeks وضع مجدد با خونه ماهو س gradually dynam Talking reading فرمشند راته اهمی اولتا مجدده دارمی نفس متوجود او you are Beth-19 ذا تعالی خوف ما will you because of the fact of God's Lat و اول و دارتم و 가지 به می قد افلح من زکا یو توی پاکش کرند دلیتون گو عایده کیه عایده هنگوه قطعله حمن زکه ها آن قطعله حمن تزکه.یو توی آودی سرکه بنویه نفس خوب آقش کنه بنده اوه عایده مرغوبیه هم نفس خوب آقش کنه.الا خراب و شورت حرا و ابی شربه کی میبودی؟ هوا کم و خودای نشت باش و سحکای نشت باش.هنگی آمریکا ما فاکش ربعمين بيجيت كم كم شكرنيا خديت كم قليلاً ما تشكروا يعني أفنى عم تويذ مازن خدي داينه عنجو من يادل لي داينه داينه من همو يدائن هنغو سر جواترين شي يعني شکرگی شکرگیانی هم دل تو زانی هر نعمت کا نافگیانه تداوی دوتهاد بید هم و کیا داده هم و خدا نیا حقیقی را بر عالمینه عمل صالح هم و کیا هم و شکرگیان را بر عالمینه نفیس شکرگیان را بر عالمینه ذکر دان شکرگیان را بر عالمینه صلاخ کردن شکرگیان را بر عالمینه قرآن خواندن شکرگیان را بر عالمینه ذکر کردن شکرگیان را بر عالمینه صلاوات ابا همو شكرينيا ربع عالمينيا اجا خدات بيجتهم كم شكرينيا خدات كان يان هندك تهين ونيا كم شكرينيا خدات كان وتيمرف بتر 323 شكرينيا 40 كان يان اشو شكرينيا كان يا كيمه يا كامل نيا او ناقصها كيماتيات رهين تي ويا شكرينيا غوچبيت يا دل و ضمان بيت عمل بيت هيك يا وا شكرينيا درسته واوش همو گويت كمن 40 بيجت وقليل من عبادي الشكور يجت كام عبدة منيت هين درستي شكرني يا منيت رب العالمين كم، وبدا وام يا رب العالمين كم، وهرشت هيك السالوات، ااا رب العالمين, كان. رب العالمين كان. في غمباري صلى الله عليه وسلم هكبه خوشيات بو برفريهات بو دا الحمد لله، أنا الحمد لله الذي بنيماته تتم الصالحات، وقت تم صيبات ونا هذا بجدال الحمد لله على كل حال. هم قبتشتك، الحمد رب العالمين كم. همینجا می‌ماده حیط رب العالمی ایت کرد. چونکی زانی ونیا این لفظ و خیر بودیتدهی. به هند پیامبر صلی الله سالم هم می‌گویه: شکری نی و مادحیت رب العالمی ایت کردی. و مروریش تی و هو بیته. مروریش و هو بیته. وقتی آموزانش اول شکری نیا رب عامی بدرسید که گله گله کشنه، گله گله کتکی من. مروریش ونیا بلا. هم می‌گویه شکری نیا رب عامی بکاملی که مروریش یکی الو کی می‌بین، یکی الو که می‌بین كيف يا رب العالمين كيفك يا سادت وبشكرني يا رب العالمين كان ابداله ضمان وعمل لك يا رب العالمين بك يا بنمو لا داوود بدي اعمله شكرا وقليل من عباد شكون بك اي بنمو لا داوود بدي اعملي كان بشكرني من هويا فعم دله ضمان وعمل شكرا يا رب العالمين كان وعبادات يا رب كان وقالوا ابوامر بيت مشرك وامر بيت كافر بذچ بيجن اذا ضلنا في الارض طبعا بيجي مرويد مشيخ بنانبري فا طايتنا بنانبري العالمين همو يدني شي لانه همو يدوتو مو بنانبري اند منيه على العالمين ي في الارض يعني هكا أم بذربو العرديده وهم نماين يعني أمرين وبشتي مرنيه جياني ما بو آخ وهيس كدما ونيا بونا آخو چون نما هذا مع مقصده أئذا ضللنا في الأرض يعني هكا تأمرين و أم بذربو عرديده همو جياني ما بو آخو نما أئنا لفي خلق جديد يعني وتأمجارك ويد الصعب نبا ولي جياني ما هي تفشيكر نبا اما هذا طبعا وقت واد قوتي نبس ياربو. نه پسیار ببینید آنجا بایی چی هر ایمان اما ببینید بونیا استیزه اپید کردید، ببینید ایمان پینابو باری پینابو با که نوکه اگر بجید اگر بجیدوانید، ما که رابیه و ناف قبریده؟ آن که دیه ایتبه؟ وانه بلو بلوانه ایمان پینابید ایمان پی نیا که دیه نب و پشتی مرند صعب نب و پشتی مرند حسابهای به حشد جهنمی تین بهند فاج بودی ها که مرین و و بعض بر این گیان مه مو بعض بر ناف عدیده و بو آخو جرکویده صعب نب و ما ایمان وین دنیا وام صحناب نب و ها باعث میشد بالهم بلقای ربهم کافرانه نب سو ایمان صعب نب نب و كا يا الذين العالمين لقاء ربهم يعني شر رب, بل رب, رب العالمين برنامج رب العالمين بحساب عن ايمان بينا وباري بينا قل في ام الله عليه السلام يا محمد بيجي بيت ايمان ايمان أمنه واتينا شكره من بو لا هي الحيوان، ربع عام بجيد رجاق يومته، وبحشت جينو درستي أبو البيري، ومهم بهم ده شكره بوبيري نبغى عم بويره واتينا شكره، شو أخر آدم وسلام، عمل من اما الدنيا إذا بين جو بين الدنيا لبوشية، بامتحان بيكيرنيا، بامتحان بيكيرنيا ونيا وإلا المثل على خل الدنيا إجده ما أبشت أيهاي، الدنيا إجدا كي أبشت تقديم ببيت بيه بيه بيه بيه بيه بيه أو أول هذا تحت المراقبة. نده ایت امتحان کردن هم وجود دید. و این لاین مثلا داره همچنین یاد را بر علیمی و نیا یاد داره اما جیمان ما و ج هندیکام تی دو بی می نیا و حتی حتی ایت و امبوهاتی نشکرنه. امروز آخر مدتیه. اینجا مل وقتی با شیب کرد بستن آب حاشیه دارد ناف خوشیده بوده حتی اتا ولكن هندي لك ان الله يقول لك الله يتوفاكم يا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الله يوفقك هو الموتي توفقك هو يوفقك هو يوفقك هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو چو زنمه نیست که. به سپسی این گفته مشهور بی بوچه بومرنه، بومرنه، به هند روح جان پیدا هیچ تداری. و طبعاً هر علاقت و پیوندیا پیگاهی. چونکی روح کاملی درستی نه فجاین داشته ده، ده تداری. به هند چو روح چه لب داشته ده، نه همه کاملی ده هیچ تداری. و نه و توفاكم ملك الموتى يعني هو محمد صلى بيجي، عليه وسلم تبجي أبيهم قد مرينيد ملائكتك رب العالميني يكرية وكيل بشي أبروكيشاني يتوفاكم ملك الموتين إلد رب العالميني شنو أبو ناقوتينه ناقوت يا إزرائيل ناقوت يا وكي منافذ ملائكت ديوتين جبريل ميكايل لأفانا نوفيهاتي إسرافيل لأفانا نوفيهاتي القرآن والسنة إذا أما إلدها بس صفة دبوتي أقول يعني يقولي ملاكتك هم ملاكتي ملك الموت ملاكاة المريعة وشو حديث صحيح دناتي بعمرس عاصم قلت لنا أبو إز إسرائيل هن إسرائيل شو حديث صحيح دناتي عندك أثر دنياتي أثر دنياتي ونيا أو أثركش ونيا بش دي صحيح يعني صحيح نينب هرقو هرتش حالته بيل هذا إكل وا مسألة ونيا كمسألة غايبة أمناشي النوافة كيبودانا ينبو في ملايكاتي إلا أكخذي بما يقول بيد دهاته ده القرآن هذا ده لأن حيثة تصحيحة بعباليها بسال الله وسلام وسلم بل قول راجح نوافة وي ونيا بما نوافة يديوها كلا نوافة يديوها كلا نوافة إسرائيل أن هر نوافة كيديها بيد رب العالمين وما قلت أبي يقول يقول ملك الموت يقول ملك الموت, الموت يقول او ملايكات مرنية الذي وكل بكم يعني هذا رب العالمين كيه لك ان كيشاني يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول بسيني ديت روحوا كيشي تو بيشين ملك من خدي اكموزان بروخ كيشا ونقوشا من خاكسينت كيشا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أف الموت في عمري سبيجد والله كمن زاني بمرحها كسنات كيشا، عب أمره خديك كيشا، ونيا بعند أبعاه همو، شو أصلا أساس ونيا ونيا أبعاه حفنة وحديث الدرونة وموضوع ضعيف واسرائيليات النافخة كده بلا فاد، ونيا وكاس نزانيتش ونيا كأودمريد يان نامريد، أيك الوكس ملك كأكرمريد يان أيك الواء برب العالمين ونيا يجودي ونفخ في الصور فصاعدا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إنك تين رب العالمين ونيا نامريد. وديمين صاح، من زايد قال ليش أيك الوايا؟ çünkü عثمانج دمرن، قال أيك الوايا كده منيت جانا مريت، أنا بس رب العالمين زايد، على بهabit هذا رب العالمين شو كت؟ رب العالمين جوتة ده كل مخلوق دا ومرؤوّد دا أفشته دانيقة، لأنك تد أم هر أيك أم بيني منيع في دنيا دا أيك تنينام مريد منيع دا هو مرؤوفة تنينام مريد منيع ليه رأيك تميد؟ جباجرة كدي أيك تميد أيك تدي أيك تميد يعني جرة هاي بكتب صدا وحضاراتها فترة وآخر لحظة ده بكتب مره، وهمو كيا رحavana قل يتوفاكم ملك الموت ملك الموت منيع خو علماء هندک ها هندک علماء خو نبس ملك الموت وکیل مروفه که روحان مروفه کشید يعني یا چشت کشید؟ یا حیوانات و یا طایره و یا هموشتکی همو مخلوق ها که اوید مرن همو ملك الموت ها چه دید کرد؟ همو ملک الموت روحاوید روحانت کشید. به هندر ابرامین شیان زوری داینه و قلق قوات ها داید و اوشتوی پیش دید ببینید قلق مخلوق ها منیم هزاران خوردنده دید کرد و نیا شتاب شد و هندبکت رابعه میانی اف شیانه داینی چه شکته دانی اوروبه اف شیانه داینی منی اوروب شیانه توی و و مازنیعی جلگ جلگ مواصله منی ملک الموضه این رابعه میانی سنورن همچتکی توی منی چه حد و چه حدود بناهتی ندارن جاییکل به هاتی تایید کرد که را جلگ شیان رابعه میانی داینی و شودایی اول رحب كيش أدري هندق آيات الدية هاتي وانيا رب فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأجبارهم يقولي توفته الملائكة نوفي آيات دا يقولي ملائكة واتش ليد كان كيشن. وان توفته وهم لا يفرطون او ما او وآياتكو ايضا رب العالمين بجيد الله يتوفل أنفسا حين موتها رب العالمين همو ملو باكي چلية كاد؟ اوه چلية كاد؟ اوه مريني وقته اجلوهات ها هات, هات رب العالمين حسك الكافي أفملو مريد جاء كرام ما بينه يعني في آياتكو رب العالمين چاد؟ اوه مريني وآياتكو دي جمالوه وهي تكودية بجدونيا كل يتفاكم ملك الموتى ملك الموت رح يدكشي نيابو بكيه الفانا طبعا شو تعارض ما بين وادانيا شو تجاتيد ما بين فؤاد الدنيا ونياتها كه مود ديارا وعاشقرانة ونيا وهمود جل اكن اوى امردت واثنيدت بو رح كيشانك يا رب العالمين هات رب العالمين نبيش ملك الموتى ملك الموت نبي روح كسب كشي ومنشيتش روح إن لا تجيب إذن كابيت إذن رب العالمين بيت وملك الموت عادوي ونياتياه رح يدك يشتبري ملك الموت هندك شيء هاي مجن يعني هاركاريتهين يدقل ويدا يدقل ملك الموت ودهاين ونيهاي الوكيل عم بيدي بمعقولي سعرا بملك رحمة ويد قال ملك الموت ودهاين هكمل خرابي و ويقول بنا خراب نتوانيا ونهادك في نجه نميينو أو دهين حاضر بن هذا أولا توفته رسولنا ملايكات ونهاد قال ملك الموتي أبو يحاضر بن بل هندي أولا كيش تدري رحي ملك الموت وملك الموتي جي شيت هين؟ هنك هاروكالي شيت هين جنجر هياف هاروكالي ده شل بيكاس لك أنك مرضك خرابي يضربون وجوههم وأدبارهم يعني ده قطن وجوهم منيسو تشافل الباره مش يعني بيشتدونه يعني هاد جوادي هنا قطان يعني افن ماف ملاكه الجل ملك الموت دي مروفيتش كان راح تروحني تلاقي شلون تحديم ثاني انا فرحت في شنو ايش بالزحمه و بالعذاب و بالعقابتي كيشن وار هو مروفي امان دارش يعني ملايكه رحمتهن دي تشكان من دي كيفو اني المسكينه دال يعني دي مسكينه باشه دني دين هدي دوخته الموت تروح عليه كيشن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 رابع عميل بت بس مرنية، مهتم مرن، بيجي ولا ثم ترجعونه، بقول رب, بيتمو... رب العالمين، حمد صابنا به، رب العالمين، وطبعا آيات الدشوميديار كذي ونيا رب العالمين، ونيا ديوروا ما رب العالمين شمبت، وده حساب اوه باشي كالبيد ده باشي لدتين و اوه و ناحو خرابي كالبيد اجداء اقاب الجزائح والقريب با هنده بدي فمه الى ربكم ترجعونا ابعا مني كذب لا كاز بلا نبجد وانيا شو بجار يانا ذو صابنا بانيا بجار صابنا باهي و بجار يانا باهي بولا دي رب العالمين با هندش رب العالمين وانيا بدنيا كيف دانا وهال اكيد دانا يبتبير كيف اخوي وانيا دارجا خياماته لست حقيقه ولا ربك أحدا صلى الله عليه وسلم الله وسلم على خير الخلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين.